أَلِفْ لَا أَمْرَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لعلكم تَعْقِلُونَ Nah, no, alayka no, no, bima no, no, bima no, no, no, no, no, no, no, قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.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 Vakadikä jättebiikä rabbikä, ja yuullemukä min teuili ähadiis, ja yutimun إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للساء وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا وَتَكُونُونَ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وألقوه في غياب الجب يلتقطه بعض السيارات إنكم فاعلين قالوا يا تعوي العبد وإن له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف, وأخاف أن يأكله الذئب عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا ياجعلوه في غياب الجب وأوحينا وأوحينا إليه لتنبئ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاء فَخَذْنَا <تركنا> يُوسُفَ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فأكله Se svelet lakum anfusukum ammra fosabrun jameel. Wallahu al-mustajanu ala maa tasifun. Wajaaat seiyyareta قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم اشراوه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراهم من مصر مثواه أخذه ولدا، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره، والله غالب على أمره.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 voi, الَّتِي هُوَ فِي he ovat, että he ovat, että he ovat, että he ovat, että 1. 2. 3. ولقد 5. به وهم 8. لولا 9. 10. كذلك 11. 11. السوء والفحشاء عبادنا المخلصين واستبق الباب وقد قد قميصه من دبره والف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد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 وقالتِ خرجَ عليهم فلما رأينهُ أكبرنهُ وقطعنَ أيديَهُنَّ وقلنا حاشٰل لله ما هذا بشرٌ إن هذا إلا ملكٌ فذلكم الذي لمتمني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن الصاغرين قال رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أصب إليهن وأكم 12. 13. له 15. فصرف عنه كيدهم 19. هو السميع العليم. 22. له فصرف عنه كيدهم إن سميع العليم، ثم بدأ لهم من بعد ما. 12. 13. 14. 15. قَالَ 17. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 22. تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله لا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوم.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 them مرحبه السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنَسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِالْعَشْرِ سِنِينَ وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بَلَاتٌ خُضْرٌ وَأُخَرُ يَابِسَاتٌ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أفتوني في وَمَا وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما والذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلل لعلّي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذرو فما فَذَرُوهُ فذروه في سُبُلِهِ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 ما بال نسوة التي قطعنا أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه حاشل الله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حس حصل الحق أنا رواته عن نفسه وإنّه لمن الصادبين لذلك ليعلم انني لن اخونه بالغيب وان الله لا يهدي كيد Huu, huu, huu. Huu, huu, huu, huu, huu, huu, huu, huu, قَالَ, إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين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 وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُونِي بِأَخِلَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ madam maat entry, joh Adamsomaan korramos عَنْهُ tarefinweb Christina tweeted, että lietuolais vala ja lö �et trulyot Lägellemmä ymmärtävät, että he pyysivät heidän asukkaidensa, lägellemmä فَلَمَّا että Erina tu pattern, to victory, on we'll befriend him. He said, 44 jos, jakin olivatkole iatteTH verwutats paid하는 syrépeltina. Toikki, jo, الرحيم ولمما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا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 Lätä به بِهِ illa, يحاط بكم فلما آتوه موفقهم قال الله على ما نقول huh, huh, huh, huh, دُخُولُ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي مِنَ توكلتوا عليه فَالْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَقَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهمْ مَا كَانَ يغني عنهم مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ من شيء Etっぱi solamente se on ukea, itseлек sympathis아�ESS. Et jonesi teränään ylloin virheBraun Diuhelun Se دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايا جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العين إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفدون؟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 فبدأ بأوعيته قبل وعاء أخيه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذنى ليوسف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 nyt on jatkin on jalani. Käytän yeriäsi ei johdan kallista. Se ei sindi saati myelä. Tytänường 없는 niiden kesköstывает on tunnastu. Ehlom climb see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 أَعْنَى عِنْدَهُ إِنَّا أَذَّلَ الظَّالِمُونَ فَلَمَّا سَتَيَسُو مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيَّاً قَالَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَضْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لي أبي الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها، والعير التي أقبلنا فيها، وإنا لصادقون. سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتول وَدَّ يَعْظُ تَعَيْنَهُ مِنَ الْحُسْنِ فَهُوَ قَضِيمَ قَالَ هُوَ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا من روح الله إلا القوم الكافرون فلم سنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاع وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم يوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لك ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَالَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قال لا تثريب عليكم اليوم قميص هذا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إن لَا أَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَؤْلَا أَن تُفَنَّدُونَ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَنْ ثير ال قاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يرحم لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوا إليه أبوه و خروا له سجدا وقال يا بتي هذا تؤيل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء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 لو حرصت بمؤمنين وما تسالهم عليه من اجر انه والا ذك كل للعالمين وكاين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية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 وَصَبَّحَ نَاللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وما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 Kud kud kudibu Wadannu Annen Kud kudibu Jaa Hum